في صلاة نغاجية على الذات المحبوبية بسم الله الرحمن الرحيم الله صل وسلم على من تفجر من جميع النار وتقسم من جميع الأسرار برز به الحقارق وعرب به الخالق وتنزلت به لون جليات يزماك وصفاتك مع أسراره جسده المكرم المسجد الحرام الأعظم إلى المسجد الأقصى المعظم أجعلته السماوات ولا رج له وأرض أنعته انتهى سيهويها سبرة انتهت ترقى منها إلى القار قالت سيم يعدنا قرّت عينه بعين هناك لا خلل ولا ملل ما زاغ البصر ولا تغى، ثم أريت ما أريته من آيات الكبرى، أطمأن بقدهم وجودك حيث نالك لا صباح ولا مساء. كذب الفؤاد ما رعى ثم أنزلته بهدية إلى أمته وهي الصلاة الخمس وجعلت القرى بها وبالسجود الذي فيها لك وقلت إنك تحب من أتا بنوافلها فكيف في فراء الضغر التي ذاتك خلاصة الأول والآخر وإحاضة الباطن أول من ظهر بذاته وآخر من برزد بجسمه وصفاته الظالم بشريعته والباطن بحقيقته من سيع كلام ربه بلا باسطة. أبصر جمال ربه بلا عجاب بينه وبين ربه، الله عليه صلاة تكون لي بها إليه ونسبة إلى حضورته، إذ هو الباب رحمتك التي لا تبيض وعيون عينايتك التي ما عليها من مزيد معرف الصلاة عليه. حق حقه حتى أقوم بحقه واجعلني يا رب من تمسك بشريعتي واكشف لي به عن حقيقة ذاتك منك ولا تحرمي إلهي من شفاعته لك وأسقني إلهي من حظه شربة لا أضمع بعدها أبدا من فضلك وجودك وصل وسلم الله على من قام بك في خلقك داعيا على أرضك وتفرد بك فوق سماواتك وعرشك دون خلقك الجوهرة المكنونة في غير ذاتك والترة المصونة في بحر أسمائك وصفاتك القائم لك الدعوة إلى خلقك من أنزلت عليه كتابك يبين به أمرك ونأيك إلى عبادك يعرف به حق عقك فيقول ve ta'at kellezi yevherte mihi sirre vübudiyyetike ve khafate mihi mâsivâke men qâme bitecalliyyâti esmâike إلى مخلوقاتك الفرد الكامل بحبك عين محبتك أعرف خلقك بك سلطان لولاك صاحب لواء حمدك يوم تجمع مخلوقاتك هو المفسر اكتارك لأن بكر يأتي إليك ولم يجعل غيره في حضرتك فيعود الطاعٍ وحده يديه مما سني عن كلامك، ويستبشِر من الذي قام بطاعتك وطاعتك، ويستبشِر من الذي قام بطاعته وطاعتك، فيظهر جلالك لمن أرض عنه وجمالك لمن قام به لك وأجعلني بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه النور والهدى والأدب في الاقتداء به لك وأعوذ بك من شرع نفس الأمارة بالسوء ومن شرع قبل قاطع يقضعني عنك وأذلك بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه أن تقدس نفسي من الشبهات التي لا ترضيك والأخلاف السيئات التي تهدني عنك والعضوذ والغفلات المانعة عن الوصول إليك واجعلني إلها عبدا ممطي في جميع الحالات حتى أقوم لك بعبادتك. فاجعل عدني بك. ولا تجعل عدني معك واجب الصلاة عليه. صلى الله وسلم عليه جزلي واجب بالصلاة عليه. صلى الله وسلم عليه عيبه واجب الصلاة عليه. صلى الله وسلم عليه تنبي، وأقم الصلاة عليه. صلى الله وسلم عليه كنزي، وأجبر الصلاة عليه. صلى الله وسلم عليه قلبي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فَأَرْحَمْ بِيَا وَأَرْحَمْ الْرَاحِمِينَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ اللَّهُمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَاةً مُّرُّهَا يَوْنَهُ أَرْضَ آلِسٌ سُبَائِينَ آل وَعَدَدَ مَا فِيهَا مِنْ مَخْلُقَاتِكَ أَنفَاسِهِمْ وَأَلْفَاضِهِمْ مصنوعاتك وعدداء السماوات والأرض وعدد أنفاسهم وأنفاضهم وكرماتهم ولغاتهم وكل ذلك مطرور بعدده لا ينتهى عدده ولا يحصر مدده وسلام على المرسئين والحمد لله رب العالمين آمين يا محيم هذه صلاة الفيضية على الثاتي المحمولية بسم الله الرحمن الرحيم الله صل وسلم على الفيض الأول الذاتي والتجلي الأول الصفتي من قبل شبر الأسماء والصفات وقام من الخلافة عن الذات من جعلته جل لذاتك وقبلة لتجليئات أسمائك وصفاتك ومنبعا لأنبار حضرتك السرك الجامع للكليات والجزيئات العالم الفوقيات من النورانيات والتجليات من الجسمانيات المحيط بالتنزيهات والتشبيهات لقل ذاتي عن قيد إطلاقي معني بسورة الفلق الفلك اللامع قبل وجود الكائنات وبعد إيجاد الأرض والسماوات ذو التجلي الدائم الأبدي صاحب الفيض السرمدي سيولة السوال القائمة في كل بشر فالكلمة طالعة كن عين يكون السبب لظهور الأولية والآخرية مركز باطنية قسم العطايا الإلهية على حسب استعدادات عالم البنية الفاصل بين الحادث والقديم أرش مستوى الكريم القائم بكمال ذات الرحيم مفتاح باب الإيجاد مركز أنوار الكريم الممدة مركز أنوار الكليات الممدة للجزيات القائمة على كل نفس بما كسرت من المعجودات البعو المحيد الذي ظهرت أنواجه بأنفاس الرحمات العلم الأكبر الذي لم تصعد عليه أوهام الغطرات ولم تزحسه عن مقام تمكين التجريات الله يسمى الله القائم لله بالله أصلي الله عليه صلاة نورها يولو الموجودات لا مزيد عليها صلاة منك يا ربي يا كريم عليه السلام كثيرا نوره يملأ عالم الغيب عالم الشهادات لا مسيد عليه منك يا ربي يا رحيم باجعل الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه نسبة لإليه ومعرفة إليه ومحبة لحضرته ومحبة منه يا من إذا أسل إلى أعطاء وأسألك يا من بقى بذاتك أن تبغيني بك وتجمعني عليك وتحفظني من كل قاطع يقطعني عنك وتكشف بصري حتى أشاهدك وأشاهد تصرفات أمرك في عالم جمعك وعالم أردك ومحور إلهي من ذوح فكري أشكال الأكوان المانعة لأن حقيقة حتى معرفة ربي واثبت تجلي عنايتك وكرمك لي سر حرز قربك بي لك السابق لي قبل إبرازي من حضرتك يا من أمره بين الكاف والنون يا نور النون Rabbi yuzi bi nuri cemali ke ya karim ya rahim la inni abdun za'ifun atayta ila babika bi habibi ke mustajiran fa tawallani ghafira wa antarhamni bi rahmetike ya rahman al al al وبحبيبك الكريم الأكرم أن تصلي على خير خلبك من عبادك سيدنا محمد منه رحمته منك إلى خلبك صلاة في كل يوم تزيد يزيد الى يوم المزيد والعاق بالصلاه عليه صلى الله وسلم عليه ال واصحابه منهم نجوم لمد في السماء حضره تلك والسلام على المرسلين والحمد